من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماء والارض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولا أفلا تتذكروا دبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سرّة مما تعدون ذلك عالم والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ من رُوحَهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس أداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول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 خرجوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, يدعون ربهم خوفاً وطمعاً مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعمدون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم. ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبنيه وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَفْتَرِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك آيات أَوَلَمْ يَرُوَّ أَنَّ نَسُوقُ الْمَاءِ إلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا أعرض عنهم فأعرض عنهم واتضر إن